الحمد لله أحمده وفيه له راجيا رحمته ورضاه عائزا به من صفته أو أن اعصاه شاهدا ان لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ونبيه مصطفى فاللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهدى وبعد فإخوتي في الله يتجدد لقائي مع حضراتكم مع فرسان في ميدان الايمان وهذه الليلة بإذن الله جل وعلا نعيش مع ميدان في الحقيقة من الميادين التي تحتاج إلى القلوب والعقول الحاضرة لأن مبنى النجاة بين يدي الله جل وعلا بين يدي الله جل وعلا على هذا الميدان الذي نعيش في سناياه الليلة فهذا الميدان حقيقته أنه يأخذ بمجامع كل ما في حياة الإنسان حتى تصرف في عبودية الرحمن فهو ميدان من عرفوا حقيقة الدنيا ومن عرفوا حقيقة الانعام ومن عرفوا حقيقة ما أفاض به الرحمن فاستعملوا كل ذلك فيما يوصلهم إلى الجنان إنه ميدان الشكر فهلموا أيها الأحبة لنعيش في هذه الليلة مع فرسان في ميدان الشكر وأبدأ في الحقيقة بآية سمعناها في هذه الليلة ألا وهي قول الله جل في علاه اعملوا آل داود شكرا متى قال هذه الآية لو عشت معي أيها الحبيب ترى أن الملك جل في علاه بعد أن ذكر ما أفاضه من إنعام على داود عليه السلام أن اعمل سابغات وقدر في الصد وما ذكره من إنعام على سليمان عليه السلام وسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيثا فلما تنظر إلى هذين الميدانين نعمة أفاضها الله جل وعلا على داود وعلى سليمان فأمرهم أن يستعملوا تلك النعمة في شكر الرحمن جل في علاه فهرموا لنعرف طبيعة الميدان ما معنى الشكر؟ أصل, أصل هذه الكلمة في لغة العرب بمعنى الزيادة كلمة الشكر في لغة العرب ترجع لمعنى الزيادة ومنه الحديث في صحيح مسلم قال فتشكر دوابهم أعظم ما انت راء شكرا أي تزمن وتزداد كاعظم ما انت راء شكرا وحقيقة الشكر في استعمال أهل العلم أنها ترجع إلى صرف النعمه في طاعة الله جل وعلا إلى صرف النعمة في طاعة الله جل وعلا وخد بالك هو الفرق بين الحمد والشكر الفرق بين الحمد والشكر يرجع لهذا الحمد يكون في مقابلة النعمة وفي مقابلة غيرها لأنك في الحمد تنسب إلى الله جل وعلا صفات الكمال وصفات الكمال تظهر إذا أعطى عباده من نعمه وتظهر أيضا إذا ابتلى عباده بالمصائب والشدائد لذا يحمد الله على كل حال وأما الشكر فيكون في مقابلة الانعام فهو أخص من هذا الوجه وفارق ثاني أن الحمد يتعلق بالقلب والاعتقاد فيعتقد أن الذي انعم هو الله ويتعلق باللسان فيسني على الله جل وعلا بما أنعم به وأما الشكر فيتعلق بالاعتقاد واللسان ويزيد عليها سالسا بعمل الجوارح فيصرف العمل في عبادة الله جل في علاه فطبيعة الميدان الذي نعيش فيه الآن ميدان الشق أن يستعمل الإنسان النعمة التي بين يديه في طاعة الله جل وعلا أو بعبارة أخرى أن يصخر كل شيء في هذه الدنيا لعبادة الله جل في علاه وتعالوا لنجل الميدان أكثر ونعيش مع ما فيه أكثر وأكثر أيها الأحبة فنقف مع صور من الانعام من بيد تلك النعم التي يعطيها الله جل وعلا لكثير من الناس لا يشعر بها نعمة الوقت أي نعم الحديث في الصحيحين وفي صحيح البخاري وغيره يقول نبينا صلى الله عليه وسلم نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس قال الصحة والفراغ فنعمة الفراغ هي من تلك النعم التي يعطيها الله جل وعلا للإنسان أن يجد الوقت بين يديه لكن كثير من الناس لا يعرف قيمة الوقت الذي هو في الحقيقة الحياة فيصرفه فيما يغضب الله جل في علاه فتجد يريد أن يضيع وقت فراغه فيضيعه أمام الإنترنت على المواقع الإباحية أو في مواقع الشبهات التي تأخذ بمجامع القلب والعقل والشباب حتى يضل بعيدا عن طاعة الله جل في علاه فيضيع في ميدانه أو يريد أن يضيع نعمة الفراغ والوقت الذي بين يديه وصحته وشبابه فيستعمل تلك النعمة في الخمور أو في المخدرات فيما يغضب الله جل وعلا أو يضيعها في مكالمات تلفونية فارغة أو في غير ذلك من الأشياء وهي في الحقيقة من النعم الجليه التي سيسأل عنها بين يدي الله جل وعلا ولله ضر الحسن البصري يقول يا ابن آدم أين بأنت بين مطيتين ليل ونهار الليل يسلمك للنهار والنهار يسلمك إلى الليل حتى يسلمك كليهما إلى القبر فيضيع الإنسان ويحاسب على ما قدم في هذه الدنيا فالوقت الذي يمضي من حياته جزء من هذه الحياة إما أنه سيضيع وإما أنه سيهلك فالذي ارتفع في هذه الدنيا وبين يدي الله من عرف قيمة هذه النعمة فاستغلها في شكر الله جل وعلا وعبادته وهلمه إلى الميدان لنرى ما معنا فيه من فرسان وفارسنا الآن رجلا من أهل العلم المتاخرين كان يعيش من قرابة أربعمائة أو خمسمائة عام لا يزيد إنه أبو الوفاء ابن عقيل رحمه الله الحنبلي ليس صاحب الشرح على الألف ألفية ابن مالك بل هو فهذا الرجل له شأن عجيب له كتاب واحد من بين مؤلفاته يقارب الثمانمائة مجلد كان يسميه كتاب الفنون كان يتكلم فيه في كل علم من العلوم في قرابة ثمانمائة مجلد هذا الرجل يقول عن نفسه يقول كنت أفضل سفى الدقيق على مضغ الطعام فسأله لما قال لما بينهما من فارق في الوقت يضيع مني فاريد ان استغله في طاعة الله جل في علاه فكان يعمل به يقول كنت اقلب نظري في كتاباتي وفي اوراقي حتى اذا كللت من ذلك وتعب استلقيت على ظهري ثم أخذت أعمل فكري فما هي الا لحظات حتى ينتعش مرة ثانية ويعود وقد وجد فكرة بين يديه ليقوم ليعمل بها فيبادر مباشرة ليعمل بتلك الفكرة وينظمها ويخرزها حتى ينجو بين يدي الله فيستغل تلك النعمة في طاعة الله جل وعلا وهذا البخاري عليه رحمة الله كان يعد له في أثناء نومه أفسر من سبعة عشر أو سمانية عشر مرة يستيقظ من ليله ليعلق فائدة من فوائد الحديث ثم يعود مرة ثانية كم ينام يعني حضرتك لو تخيل أنه ينام ثماني ساعات مثلا لو أنه قام في خلال الثماني ساعات يعني ثمانية عشر مرة يعني تقريبا بمعدل كل عشر دقائق أو ربع ساعة يستيقظ لأجل أن يكتب فكرة قد خطرت لذينه وعنت ثم ينام ثانية ثم يستيقظ ثم ينام ثانية إذن فلم يكن يضيع شيئا من وقته أو من عمرك، لا شك أن هذه فائدة مهمة الآن وأنت في بداية الاعتكاف ربما تجد معك تلك النعمة نعمة الوقت كثير منا سيغفل عنها وتضيع منه فيفاجأ أنه سيخرج من اعتكافه ولم يحقق ما أراده هو جاء لأجل أن يمتلئ قلبه إيمان ويزداد يقينا ويعلو في درجات الإيمان فيفاجأ أنه يخرج ولم يحصل شيء من ذلك لأنه لم يستغل نعمة الوقت تلك بل ضيعها إما بمكلام فارغ أو تافه بينه وبين غيره أو بهزار أو بضحك أو بغير ذلك فتضيع من بين يديه نعمة تسلب فإذا سلبت النعمة من بين يديه يقص القلب ولا يحقق. له مراده لأنه لم يصرف تلك النعمة في شكر الله في جل في علاه فتضيع تلك النعمة من بين يديه من بين تلك النعم أيضا التي يحتاج الإنسان ان يشكرها نعمة العقل الذي وهبه الله جل وعلا للانسان وشكر تلك النعمة أن يصرفها فيما يرضي الرحمن فيستعمل هذا العقل فيما يوصله إلى جنة الله جل وعلا وإلى النجاة بين يدي الله جل جلاله فيستغل ذلك ليعلو شنه بين الله فكم من أناس امتن الله جل وعلا عليهم بالذكاء فاستعمل ذكاءه لكن فيما ينفعه في دنياه ولم يفكر يوما أن يستعمل ذلك لما ينفعه بين يدي الله جل في علاه وهلموا معي إلى الميدان لتروا فيه معي الآن فارسا من أولئك الفرسان الذي عرف قدر تلك النعمة فاستغلها لينجو بين يدي الله إنه, أسامة ابن إنه زيد بن حا... ابن سابت رضي الله عنه جامع القرآن الذي وكله أبو بكر وعثمان بجمع القرآن فجمعه فما من أحد يتلو في المصحف الآن إلا وهو في ميزان حسنات رضي الله عنه كلفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما بمهمة شاقة قال يا زيد ولما رأى فيه من أمرات النجابة والبلاء والزكاء قال يا زيد إني يأتيني كتابات من يهود وإني لا آمنهم على كتابي فتعلم لي لغة يهود فصار الآن مامورا أن يتعلم تلك اللغة من حبيبه صلى الله عليه وسلم فقام رضي الله عنه ليتعلمها أتدري في كم تعلم تلك اللغة في من الأيام يقول عن نفسه فأتقنتها في سبع ليال سبع ليال يتقن فيها لغة كاملة لأجل أن يقوم على مكتبات النبي عليه الصلاة والسلام استغل النعمة التي بين يديه ليرتفع بها إلى اعالي الجنان كم من أناس أعطاهم الله جل وعلا تلك النعمة فلم يستغلها في نصره دين الله جل وعلا الذي أعطاه الله جل وعلا العلم في طبه نعمة الذي أعطاه الله جل وعلا العلم في هندسته نعمة الذي أعطاه الله جل وعلا العلم في تربيته او تدريسه نعمة الذي أعطاه الله جل وعلا العلم في أي موطن من مواطن الحياة نعمة اعطاها الله جل وعلا له من شكر تلك النعمة أن يستغلها لنصرة دين الله جل في علاف أن يستعملها لأجل أن يمكن لدين الله جل وعلا فيستعمل هذه النعمة لينجو بين يدي الله فيكون من الشاكرين في هذا الميدان الذين يرتفعون بين يدي الله جل في علا وأيضا من تلك النعم التي يغبن فيها كثير من الناس نعمة الشباب وهذه من أعظم النعم التي يغبن فيها كثير من الناس والحديث عند أصحاب السنن وغيرهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم يسأل لا يتزول قدم عبد بين يدي الله جل وعلا حتى يسأل عن أربع فبدأ قال يسأل عن شبابه فيما ابناه فيما افناه وعن عمره فيما ابلاه يعني خد بالك هيسأل عن عمره كله ويسأل عن شبابه خاص رغم أن الشباب جزء من العمر يعني كأنه سيسأل مرتين عن الشباب مرة سؤال عاما عن جميع العمر طفولته وشبابه وقولته ويسأل مرة خاصة عن الشباب تحذيراً عن شبابه لماذا لم نزل موطن القوة والعمل الذي يستطيع أن يفعل فيه العبادات ففي شبابه يستطيع أن يقوم الليل كله بين يدي الله يستطيع ان يتلو كتاب الله يستطيع ان يفعل من العدالات ما يفعل اما اذا كبر العمر وضعف البدن فيكل عن كثير كثير من تلك العبادات والعجيب العجيب ان كثيرا من الناس يعطى تلك النعمة نعمة الشباب ولا يعرف كيف يستغلها في شكر نعمة المنعم الوهاب جل في علاه فتصرف وتضيع منه الاوقات ويحاسب عليها بين يدي الله جل وعلا حين تفنى الاعمار وتضيع بسببها من بين يديه الجنات لأنه لم يحفظ تلك النعمة لينجو بين يدي الله جل في علاه فتضيع منه النعمة في أشياء فارغة كثير من الناس يضع في ذهنه أن العبادة لا تكون إلا عند كبر سنه فإذا ما كبر في سنه وضعف بدنه أتى إلى بيت من بيوت الله ليتعبد ويجلس أو يذهب إلى البيت الحرام فيمحو ما كان من أوزار وكفى ويغفل هذا الإنسان أنه ضيع أهم مرحلة في حياته تلك المرحلة التي فيها متع فيها بجمال العبادة وبلزة الطاعة وبجمال القيام بين يدي الله جل وعلا ضيع تلك النعمة فلم يعرف قدرها بين يدي الله وهلموا إلى الميدان لنرى ما معنى فيه الآن من فرسان ويا لهم في هذا الموطن من فرسان فكل الصحابة كانوا فيه مقدامين أصحاب صهوات مرتفعين ولا أدري بأيهم في الحقيقة أبدأ ولكني أختار من بينهم من باقة الفرسان الذي مع فارس عجيب أراد أن يحمل الهداية لوالده الحبيب فمن محبته لوالده لم يرضى أن يكون والده من حقب النار ولا من وقود جهنم ولا أن يضيع مع الضائعين إنه معاذ ابن عمر بن الجموح رضي الله عنه كان والده على شركه وأسلم معاز قبله رغم صغر سنه فلما وجد أبيه على تلك الحال تقطعت نفسه الما ايترك أبيه مع أصنامه أيتركه في شركه أيتركه في عبادته أم يأخذ بيده إلى طاعة الله لم يدري من يما يذا يصنع. فاجتعمع مع شباب الحي من أصحابه فلما رؤوه كثير الحال وكما كسور القلب قد أسرته الأحزان سألوه عما يدور في خاطره فأخبرهم فقال له أسعد بن زرارة المقدام في هذا الميدان الذي توفاه الله وله من الأعوام سمانية عشر عام بعد أن مكن للإسلام في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام قال بسيط الأمر فقد وضع خطة عجيبة لا تتفتق إلا من أذهان الشباب وانتظروا الليلة موعد التنفيذ فانطلقوا جميعا يتسللون تسلل القطى في خفاء يصطرهم الليل بسربانه ويغطيهم بلباسه فلم يراهم إنسان فأتوا إلى حيث صلم عمرو بن الجموح إلى حيث مناه التي يعبدها من دون الله فأخذوها وحملوها وانطلقوا بها إلى بئر من تلك الآبار التي توضع فيها عزارات الناس وأقزارهم فألقوها في تلك ووضعوها وذهبوا جميعا وانطلقوا فلما انبلج الصباح وباح بما فيه ولاح قام عمرو بن الجموح يبحث عن صنمه فما وجده فلين هو لم يدري فانطلق كالمجنون في طرقات المدينة يجري أين ذهب الصنم؟ أين ذهبت مناه؟ وقلبه مرتعد فهو الآن يتخيل أن البركة قد نزعت من البيت لأن الصنم نزع منه ويتخيل أنه لن يصير في ضرب الحق لأنه نزع منه فإذا به يفاجأ بصنمه موضوعا في بئر مع الأخذار فجاء إليه فنظفه وأتى بعطره فطيبه وقال له أعلم من فعل بك ذلك لأفعلن به وأفعلن ثم حمله فوضعه وترك ولم يتفكر عقله كيف يعبده وهو لم يدفع عن نفسه فلما كانت الليلة الثانية جاء الفتيان ويالهم من فتيان إلى خطته من المحمودة فحملوا مناه فوضعوها في هذا المكان فقام عمر وقد عرف أين يجد صنفه فمحله أن يكون مع الأقذار فوجده هنالك فطيبه وتفتق زينه عن شيء عجيب أتى بسيف فشحذه ووضع السيف في رقبته قال أنا لا أدري ماذا أصنع فهذا السيف معك فمن جاء ليحملك تضربه بسيفه وتركه وانصرف فلما جاء المساء جاء الفتيان فحملوه وأخذوا السيف من عنقه ووضعوا له كلبا ميتا قرنوه به ثم وضعوه في بئر من تلك الآبار فلما جاء اليه لم يجده فلما راى تلك الحال انقشع عن القلب الغبار وانجلت عن العين غشاوة الشرك والاوزار فابصر طريق الايمان وقال كفرت بالاصنام جميعها وامنت بالله الواحد الذي هو غالب فكانت من اعظم المنن أن تن الله جل وعلا عليه بالإسلام وهذا ميدان الشباب لم يضيع شبابه في تفاهات، وإنما استغله في شكر نعمة الله جل وعلا ليعمل بين يديه بل ومنهم من استغل هذا الميدان ليقوم بين يدي الرحمن جل وعلا ويتمتع وليس عنا ببعيد قول عبد الله بن عمر بن العاص يا رسول الله متعني بشبابي بأي شيء بالصلاة بالصيام بالقيام بين يدي الرحمن فهذا الذي يتمتع به ويريد أن يتمتع فهذا الميدان يحتاج أن يشكر نعمة الله جل وعلا فيه يحتاج أن يشكر نعمة الأموال التي يعطيها الله جل وعلا وشكر نعمة المال من جنسها أن ينفقها فيما يرضي الله جل في علاه فهذا, فهذا عبد الرحمن بن عرف رضي الله عنه فرسنا الآن في هذا الميدان يجلس يوما فيأتيه قول عائشة رضي الله عنها لما سمعت قافلة كبيرة تدخل إلى المدينة لها جلب وصوت عظيم سألت قافلة من هذا قالوا قافلة عبد الرحمن فلما فقالت رحم الله عبد الرحمن فاني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا الذي يدخل الجنة بماله وأما رواية يدخل الجنة حبوا فهذه رواية ضعيفة لا أصل لها فقالت هذا الذي يدخل الجنة بماله فلما جاءت تلك الكلمات إلى عبد الرحمن لامست منه قلبا شغوفا بالإيمان انتلأ بمحبة الرحمن الجنان إذا يؤثر القلب الجنان إذا يرتفع العمل الجنان إذا يذهب العقل ليس بين يديه إلا ما يرضي الرحمن قال ما بيني وبين الجنان إلا تلك القافله قال إي كلها لله جل وعلا رجاء يوم أخاف فيه من النيران ويوم أخشى فيه من عذاب الرحمن ويوم أرجو فيه الجنان ويوم أتمنى فيه صحبة ورفقة النبي عليه الصلاة والسلام فيدخل الجنة بماله فينعم الله جل وعلا عليه يستغل تلك النعمة لينجو بين يدي الله جل في علاه وهناك نعمة أخرى يغبن فيها كثير جدا من الناس نعمة الأبناء الذين يعطيهم الله جل وعلا للإنسان نعمة لا يعرف قدرها إلا من حرمها فلو عرف قدر تلك النعمة فلا بد أن يصرف تلك النعمة فيما يرضي الله فشكر نعمة الأبناء أن يعلمهم دين الله جل وعلا كثيرا ما نسمع تلك الشكايات عن عقوق الأبناء وعن عدم معرفتهم لقدر الآباء وفي الحقيقة لم يعق الأبناء آباءهم إلا يوم أن عقل الآباء أبناءهم ورضي الله عن عمر ابن الخطاب لما جاءه رجل يشكو إليه ولده فقال له وفهم عمر بالولد ليؤدبه فقال الولد على رسمك يا أمير المؤمنين أوليس لي حق على أبي قال نعم قال فما حقي قال أن يحسن اختيار أمك وأن يحسن اختيار اسمك وأن يعلمك القرآن قال فما علمني شيئا من ذلك قال فنظر عمر إلى أبيه وقال لقد عققت ولدك قبل أن يعقه فكم من أناس عقوا أبنائهم لأنهم لم يعلم القرآن. لم يعلمه سنة النبي عليه الصلاة والسلام نجد منا من من يحرص على أن يكون ابنه في أعلى مراتب الدنيا يكون طبيبا أو مهندسا أو في أعلى الدرجات وهذا ليس شيئا سيئا بل هذا شيء مطلوب من ديننا من فروض الكفايات لكن السيء أن ذلك يشغله على أن يعلم ابنه ما ينجيه من الجنة من النيران ويصل به إلى الجنة هذه مشكلة عظيمة يحاسب ابنه محاسبة شديدة قصر في واجباته ومذاكرته ولا يحاسب ولده إن ضيع الصلاة ولم يعرف طريق الله ولم يقف بين يديه جل في علاه فكيف ترتفع أمة القرآن نعمة مغبول فيها كثير من الناس لا يعرف قدرها إلا من حرم تلك النعمة فيا أيها الأحبة بالجملة حتى لا أطيل ميدان الشق حقيقته أن ينظر الإنسان في حياته في كل ما فيها ينظر إلى وقته ينظر إلى صحته ينظر إلى أبنائه ينظر إلى شبابه ينظر إلى شيخوخته وكهولته ينظر إلى حياته بالجملة ينظر إلى زوجته ينظر إلى كل شيء في حياته فيصرف كل شيء في طاعة الله جل وعلا فينظر أي شيء يرضي الله وأي شيء يبغضه ويأباه فيفعل ما يرضيه ويترك ما يأباه لأن الجميع سيقفون بين يدي الله جل وعلا في الآخرة فسيقف هنالك وحيدا فريدا لا مال لا أبناء لا أصحاب لا شيء فإن لم يصرف تلك النعم التي جاءته في الدنيا في طاعته لينجو بين يديه فكيف سينجو غد بين يدي الله جل وعلا ولا تكون كأصحاب سبب الذين جاءتهم تلك النعمة التي امتن الله جل وعلا عليهم بها جلتان عن اليمين والشمال بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا لم يعرفوا قدر الإنعام فسدبت النعمة وحوسبوا عليها بين يدي الرحمن جل وعلا فمسكين مسكين من جاءته نعمة وغفل عنها ومسكين من لم يعرفها ومسكين من ضيعها وأشد ظلما لنفسه من استعان بها على معصية الله جل في علاه فيا أيها الحبيب لا تدع نعمة تضيع من بين يديك أبدا لا تدع نعمة تضيع من بين يديك أبدا لا تدع نعمة تضيع من بين يديك أبدا حتى لا تندم عليها في الآخرة بين يدي الله جل وعلا أصرف كل حياتك لله ولا تترك الدنيا وإنما استعمل الدنيا لتوصلك إلى الله جل وعلا وهذه هي حقيقة الزهد فحقيقة الزهد ليست ترك الدنيا وإنما أن يستعين بها على عبادة الله جل وعلا ليعيش في هذا الميدان فميدان الشكر هو الذي يجمع حياة الإنسان لتصرف في طاعة الله فيا أيها الحبيب إياك أن تكفر النعمة وإياك أن تضيعها وكن من الشاكرين وكن من الحامدين وكن من المنطلقين على طريق رب العالمين انظر في حياتك واستغل نعمك لتنجو بين يدي الله فهذا الميدان فأين الفرسان لينططوا صهوات الجياد أين طالب الجنات ليرتفعوا فيها إلى الدرجات أين الخائفون من النيران لينجو من يوم شديد حره بين بين يدي الرحمن فالشكر الشكر الشكر الشكر, الشكر الشكر الشكر أعظم ميدان يصل به الإنسان إلى الله حقيقته حتى تخرج مني بفائدة أن تصرف كل نعمة بين يديك. فيما يرضي الله جل وعلا وهنا يتفاوت الناس جليت لك البيان ولم يبق إلا العمل وأن يتقبل الله منا ومنكم فهذا رجاؤنا وهو حسبنا وأقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل لي ولكم وجزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين